وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالأنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وخفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون